وإلا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم قائفة منهم معك فلتقم قائفة منهم معك أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والتأت طائفة أخرى والتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَدْخُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن نَّضَرَ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَآءَ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَآءَ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَتَكُمْ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 فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موخوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون ولا تهنوا في ابتغاء 124. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون, فإنهم يألمون كما تألمون 125. وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما 126. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم الناس لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائمين قصيما